قَالَتْ يَا رَبِّ إِنَّهُمْ قَالُوا مَا هُوَ رَبُّنَا كَذَلِكَ فِي سَمَاءٍ وَهَلُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ الله وما ضعفوا وما